كل سنة في شهر سبعة بنحتفل بعيدك والناس اللي في عينهم دمعة بتمدلهم ايدك كل سنة في شهر سبعة بنحتفل بعيدك kunna sel le fein homda ma bet me متماثل بيسوع سعاده دايما يا ان بشينوده متماثل بي كل مرة بزورك فيها أتعلم للتضاع ونفسي اتعيها بلاقيها بعد سنين ضياع كل مرة بزورك فيها أتعلم للتضاع بعد سنين ضياع علمني أقدم توبة حقيقية لربي علمني أقدم توبة حقيقية لربي وكل خطيئة محبوبة يطردها يسوع من قلبي وكل خطيئة محبوبتي يطردها يسوع من قلبي جوادير كل أولادك سعد وفرحاني. يتامل في جهدك يا رئيس المتوحدين جوا ديرك كل أولادك سعدة وفرحانين بيتأملوا في جهدك يا رئيس المتوحدين حسس بكل واحد للمجروح بالطيب حسس بكل واحد للمجروح بالطيب وقلبي لو كان جاحي قلبي ياسع قلبي برس لو جاحب قلبي يا <تصفيق> السماء بعثت هدية للا نبابي جول هي ردائي Liky a parnéry a beto, je samarádit, je السما نادت بي عقين رايس Arsi mane